الهيط العاشر لا بد ان نعرف الامر على حقيقته وان ندرس امر الحكم بكتاب الله وان تذاكره قبل ان يمضي الأمر ويذهب الاجل فيأتي احدنا يوم القيامة فلا يجد الا الكفر ولا يجد الا النار مأواه وانا جهنم مستقره لقد كنت افعل كذا وكذا من الطاعات لكنك لم تفكر في اخطر واكبر واعظم قضية قضية الحكم بما انزل الله هذا وبالله التوفير وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه بعد عن ذكر الله سبحانه الفقم الذي تتضمنه التوراة والفقم الذي تتضمنه الانجيل ذكر ما في هذا القرآن من هيمنة على سائر الكتب ان هذا القرآن مهيمن مصدق ومهيمن على الكتب السماوية الاخرى مصدقا لما بين يديه من الكتاب من الكتاب يعني من الكتب ومهيمنا عليه فهو مصدق الزبور والتوراة والانجيل الكتب الحقة التي نزلت من عند الله للكتب المحرفة التي ابتعدت عن امر التوحيد وانكرت رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الكتب الصحيحة التي نزلت بوحي من السماء القرآن مصدق لها ومهيمن عليها مهيمن عليها <تصفيق> بمعنى انه يبين ما فيها ويؤمن على ما تضمنت <تصفيق> وهكذا نجد أننا لا نستطيع الآن أن نصدق أهل الكتاب ولا أن نكذبهم فيما لم يرد في القرآن أنهم حرفوا وبدلوا فقد نصدق بشيء لم يأتي في هذه الكتب وقد نكذب بشيء جاء فيها اما ما ورد في القرآن وبين انه ذكر في الكتب السماوية فلابد ان نصدق به وان لم يكن موجودا عندها فنحن لا نصدق اهل الكتاب ولا نكذبهم في اي شيء لم يرد في القرآن لأنهم غيروا وبدلوا وقد نصدق بشيء هم كذبوا كذبوا فيه وقد نكذب بشيء نزل في كتبهم فلا نصدقهم ولا نكذبهم هذا فيما لم يرد في القرآن أما ما ورد في القرآن تكذيبه فلابد أن نكذب به وما ورد في القرآن تصديقه فلابد أن نصدق به وأنزل <تصفيق> اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فهذا القرآن لم يبدل ولم يحرف لأن الله قد حفظه إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزير من الحكيم الحميد ثم ذكر الامر الذي اشترك فيه مع التوراة والانجيل فحكم بينهم بما انزل الله كل كتاب لا بد ان يحكم بما انزل الله فيه فالثورات فيها هذا الحكم. إن انزلنا الثورات فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. والانجيل لا بد ان يحكم به. وليحكم اهل الانجيل ما انزل الله فيه. والقرآن لا بد ان يحكم به. وان تنفذ شريعته. فحكم بينهم بما انزل الله. ولا تتبع اهواءهم. عما جاءك من الحق فكل الحراف عما أنزل الله هو اتباع للهوى وهو بعد عن الحق ولا يمكن أبدا أن يكون أمرا مؤتلفا بين الحكم الذي أنزل الله وبين الحكم بالقوانين القوانين الوضعية فالذي يجعل امرا مؤلفا بين هذا وذاك فقد سفر وابتعد عن الحق مثل ما فعل المغول عندما وضعوا كتاب يقال له الياتق اخذوا فيه شيئا من الحكم بالقرآن وخلطوه بشيء من عند انفسهم فهذا الياسق فكر <تصفيق> فيه العلماء انه كفر وان الذي يحكم به كافر فما ذلك بالذي يحكم بالقوانين الوضعية الصرفة ولا يخالفها بشيء من القرآن وليس فيها شيء من احكام الله انها الكفر الصراح وان الذي يحكم بها كافر ظالم فاسق وان المحكومين حينما تقبلونها او يرضون بها ما هم بالمؤمنين وحين يسكتون عليها كما نسكت الان لا يكونون مؤمنين <تصفيق> تحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق واحد يقول لك نحكم نحكم بشيء من القوانين الوضعية وشيء من شريعة الاسلام ونقيم منها مزجا هذا كفر. واخرون يقولون نحكم بالذي يتناسب مع الدولة وربخها او الذي يكون فيه تعليف للقلوب. تأليف للقلوب. وعدم النزاع. سقول لهم ان تعليف القلوب يجب ان يكون على الحق. لا على الباطل فاذا لم تتألف القلوب ورضيت بالباطل فاولى منها اختلاف القلوب اختلاف القلوب اولى من ان تتألف على الباطل لان لما تختلف على الاقل سكون فيها من يقول الحق أن ان تأتلف القلوب على الباطل فذلك باطل محض. فذلك لا خير في ائتلاف القلوب فيه ومن قائل اننا نأخذ ما يتاح لنا ونأخذ ببعض الشريعة ونترك البعض الذي لا يتناسب مع العصر نقول ايضا هذا كفر فان الشريعة كلها تتناسب مع العصر ومع سائر العصور والذي يرى ان فيها اشياء لا تتناسب مع العصر مثل القطع والطلب والقتل يقولون هذا لا يتناسب مع العصر فالأولئك قد ضلوا الطريق وانحرفوا وما أولئك بالمؤمنين الله يحذر رسوله صلى الله عليه وسلم من الاخذ بالبعض وترك البعض واحذرهم ان يستنوك عن بعض ما انزل الله اليك عن بعض ما انزل الله اليك ففي ناس يغطروا وقول لك يا اخي احنا مرضو نتقبل بعض الشريعة وبعض الشر اهوال من بعض ومدام بياخذوا ببعض الشريعة زي الاحوال الشخصية وترك البعض نوافقه بدل ما يأخذه بكل القوانين الوضعية ويبعده عن الشريعة يقول له لا يا اخوي حتى لو تدرب القوانين الوضعية كلها لما امره متميز وواضح في الفساد لكن عشان ترضى بالبعض وتترك البعض هذه جريبة واليهود حينما آمنوا بالبعض وكفروا بالبعض ماذا كان جزاؤهم؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فالأخذ ببعض الشريعة وترك بعضها هذا هذه جريمة شناعة مثل ترك الكل وأشد. الله تعالى نعى على الذين يقسمون الشريعة ويأخذون بالبعض ويتركون البعض أو يأخذون بالبعض القرآن ويتركون بعضه كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم أعضاء وأشلاء ومزق فوربك لهم أجمعين عما كانوا يعملون أنصاف الحلول ينبغي ان لا نرضى بها اضواء الحلول اثلاث الحلول لا نرضى بها فإما كفر وإما إيمان وإما باطل وإما حق وإما شريعة وإما هوى لا نرضى أبدا فانفاق الحلول ولا بحلول تأخذ امتزاجا من شريعة الله وشرائع اخرى وقد بين العلماء ان الذي يفعل ذلك فقد كفر ولا يفترق عن الذي يترك الشريعة كلها فاحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك هذا وبالله التوفيق فانزلنا اليك الكتاب بالحق وصدق لما بين بينه من الكتاب ومهيمن عليه. قل إن هذا الكتاب وهو القرآن نزل بالحق فلا تجد الحق إلا فيه ولا تلمس الحق إلا منه وما سواه باطل لا خير فيه. فهذا القرآن أنزله الله بالحق. هذا القرآن يصدق ما بين يديه من الكتب. ما بين يديه يعني ما سبقه. فكل الكتب التي سبقته يصدقها. ويبين عن ما تضمنته حق وقلنا ان الكتب الصحيحة للكتب المحرفة لان القرآن لا يصدق كتابا محرفا انما الكتب السابقة الصحيحة الاتية من عند الله يصدقها القرآن ويبين ما فيها وهو مهيمن عليها والمهيمن هو المسيطر الذي يكون رئيسا لها ومسيطرا عليها وهكذا هو القرآن ثم بعد ذلك يأتي الأمر من عند الله الى رسوله يحكم بينهم فحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق فالحق بما انزل الله هو شرع الله وهو صراطه المستقيم وهو منهج الذي جاء من عنده وما سواه هوى ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق فهو اما شرع و اما هوى اما الحكم بما انزل الله و الحكم بالقوانين الوضعية اما ايمان و كفر اما حق واما باطل فلا بد ان نحكم بما انزل الله واذا حرفنا عن ذلك فهو الهوى والله تعالى يقول ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون هذه الاهواء المخالفة لشرع الله تكون اهواء متفرقة كل يريد ان يقوي هواه وان يحكم بما يفلح بلده او فئته او فريقه او جماعته او مجلسه فالسكن بالهواء تجد فيه ميلا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 تحكم بين الناس بالحق لا يتبتلع الهوى فاذا لم تحكم بالحق، فانت متبع للهوى وحينما قال الله تعالى كنوا قوامين بالقفة شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا, غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا فتركوا الحكم بما انزل الله عوا وميل عن الحق اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون ثم يضين الله عز وجل ان كل من اليهود والنصارى والمسلمين كان لهم شريعة شريعة يحكمون بها ومنهاج يحدد عقيدتها وإيمانها فكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة كل من الفرق الثلاثة اليهود والنصارى والمسلمين لكل من جعلنا منكم شرعة شريعة من بغي ان تتبع ومنهاجا سبيلا وطريقا الى فهم العقيدة والايمان بالله واليوم الافر وهذه الشرائع قد نسخت ومحيت بالشريعة الاسلامية لانها جاءت ناسخة لما قبلها وهل ممكن كان اليهود والنصارى والمسلمين يبقوا على طريق وحده هل ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلوكم فيما اتاكم ليختبركم فيما اعطاكم الله فاذا لم يكونوا امة واحدة لان الله لم يشأ ذلك فاستبقوا الخيرات اسرعوا اسرعوا خطوة في الخيرات. الى الخيرات فالذي يسابق الى الخيرات يسارع الى الجنات فاستبقوا الخيرات ولا تضيعوا الفرصة واهتملوها قبل ان تذهب من ايديكم استبقوا الخيرات افعلوا كل خير تعلمونه في الشريعة لا الخير الذي يحدده الهوى فإن الهوى لا يدري هذا خير أم شر إنما لا ود أن يكون خيرا جاء به الإسلام نسابق إليه ونسارع فيه ونكتر من العمل الصالح قبل أن تضيع الآجال وتنضي الأعمار إلى الله مرجعكم جميعا ينبئكم بما كنتم فيه تختلفون فنرجع الى الله حتما وينبئنا لما اختلفنا فيه ويحكم بيننا فالحكم العدل الذي يعطي كل ذي حق حق ف نرجع الخلائق كلها الى الله عز وجل فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وبعد التنبيء التنبيه يكون الحساب يكون الجزاء يكون الثواب او العقاب فبعد ان ينبئنا الله لابد ان نثال وان نعاقب حسب اعمالنا فلنتق الله ولتن تزود بخير زاد فلنعمل لآخرتنا فلا نضيع الوقت لا نضيعه فلعلينا ان نستغله قبل ان يضيع هذا وبالله التوفيق فان بينهم بما انزل الله فلا تترى اهواءهم فاحذرهم ان يستنوك عن بعض ما انزل الله اليك يؤكد القرآن امر الحكم بكتاب الله ويعيد هذا الامر ويكرره فان الامر فيه خطير فان الناس عنهم امترفون فبعد ان قال فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق يعود القرآن في الآية التالية فيقول وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم فهو يبين في كل من الأمرين أو كل من الآيتين الأمر بالحكم بما أنزل الله والتزام هذا الحكم والاخذ به كله لا يترك منه شيء وان ترك الحكم بما انزل الله هو اتباع للهوى اتباع للهوى لانه خير على غير هدى تحكم بالقوانين الوضعية ويشرع لك فريق او هيئة او جماعة او مدنس فترى الهوى الهوى فيما قننوا وشرعوا لانهم يقننون ما ينفعهم ما ينفع هذا الفريق او ذات وما يفيد هذه الهيئة او تلك الجماعة تجد الهوى اذا شرع فرد او جماعة فانك تجد الهوى واذا شرعت هيئة او فئة فانك تجد الهوى واذا شرع مجلس كمجلس الشعب او مجلس النواب او الهيئة التأسيسية فانك تجد الهوى ذلك لأن الناس يتبعون أهواءهم وأن الناس غير منضبطين، ضبطين وأن الناس لا يعرفون بأنفسهم ما هو الحق فتجد في تشريعهم وتقنينهم الهوى فيشرع مجلس الشعب للناس فلا نجد إلا الهوى ويشرع فرض أو جماعة فلا تجد إلا الهوى ويشرع الناس بعضهم لبعض فلا تلقى إلا الهوى ويشرع الله لعباده فلا تجد إلا الحق ولا تجد إلا العدل ذلك أن الناس مختلفون في اتجاهاتهم وأهوائهم ومناهجهم فتجد أحكامهم فافضلوا عن ذلك عن الهوى وعن اختلافهم في المشارب والمناهج اما الله سبحانه وتعالى اذا شرع لعباده فان عباده عنده متساوون، عباده متساوون لا فضل لهذا على بالتقوى والطاعة بما هو يقربه منه سبحانه لكن تشريعاته. للجميع لأنهم متساوون ولأن الكل خاضع له وتعلو الوجوه لجلاله وعنت الوجوه للحي القيوم إذن التشريع من عند الله لا يمكن أن يكون فيه هوى ولا باطل حاشاه سبحانه فعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فشريعاته هي الحق فانها من عند الحق جل وعلا فاذن كل ما يشرعهم الخلق لانفسهم انما هو هوى بمختلف الاسماء والمسميات هم يشرعون سبعا من الهوى اما شريعة الله سبحانه فإن فيها الحق والعدل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ثم يحذر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يفتنه اليهود أو يفتنه غيرهم عن بعض ما أنزل الله إليه فاحذرهم ان يستنوك عن بعض ما انزل الله اليك هو ان اليهود جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نؤمن لك لو انك الغيت شريعة الرجم وحكم الرجم فابا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوافق على ذلك فنزل فنزل واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك وروي ان وجهاء اليهود اجتمعوا وقالوا نذهب الى محمد لنفتنه نذهب الى محمد لنفتنه عن بعض ما انزل الله اليه فقروا قرارهم وتواعدوا ان يذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وجاروا اليه وقالوا ان بيننا وبين قومنا بعض قومنا خصومة واننا نؤمن لك لو حكمت لنا عليهم وانصفتنا منهم وجعلت الحق لنا فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشترك معهم هذا الشرط وأن يحكم لهم دون أن يتبين الأمر ونزل وحذرهم أن يستنوك عن بعض ما أنزل الله إليك إن الفتنة عن بعض ما أنزل الله إلى رسوله فتنة أشد من الفتنة بترك الكل ذلك ان ترك البعض يجعل للشيطان ثغرة في هذا فيجعله يوسوس ويقول هلن تؤمن بالبعض هلن تتلع البعض ترك البعض هذا سيكون اه الى فترة وسوف تتبع الكل بعد ذلك وان اخذ البعض مفيد وبعض الشر اهول من بعض وهذا البعض هو خير فاذا تركت البعض لا عليك بعد ذلك ان تفكر في اتنامه وكلام مثل هذا فيغتر الانسان ويظن انه على الحق وانه ادم عليه وانه سواء فعل البعض او لم يفعل فهو على جانب عظيم من تطبيق الشريعة هذا هذا باطل وهذا ضلال فيجعل الانسان يغفر لانه استمسك بالبعض وان هذا خير الله تعالى يحذر رسوله من هذا الاتجاه هذه الشبع فاحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فهلك صغرة اخرى يقول ان في ترك البعض تأليفا للقلوب وجمعا للصف و للشمل وعرحوا ما عليك الا ان يتضام الناس ويتآلفوا ولعلهم قد اختلفوا في هذا فاترك ولعلهم قد اختلفوا في هذا فاترك فاترك هذا الامر لتتآلف القلوب ولتجتمع الطفوف وتكون هذه شبهة اخرى في الضلال وفي الاغراء والبعد عن الحق و ما يقوله المفسِّي وغيره ماذا السياح السياحة بتدر ثلاثة مليون دولار فما علينا إذا كنا نطبق الإسلام من صلاة وصيام وحد ونحو ذلك لكن السياحة المفيدة للدولة آآ لا علينا ان ننفذها او نخالف شرع فيها ويقول اذا كان اجتناب الخمر او استيراد الخمر فيه مصلحة الوطن فلا بأس به واذا كانت صلاة القمار في الفنادق ذات النجوم الخمسة فيه مصلحة الوطن فليكن ولا بأس به وهكذا تكون الأساليب مختلفة في الفتنة عن بعض ما أنزل الله إلينا ويأتي القرآن يحذرنا من هذه الاتجاهات وتلك الشبه وحذرهم أن يستنوك عن بعض ما أنزل الله إليك وحقيقة الفتنة بالأخذ بالبعض فتنة خطيرة. والفتنة بترك بعض ما انزل الله الينا فتنكم خطيرة ليسرها وينظمها اعداء الاسلام. ذلك انهم يبدعون انهم قطعوا شوطا في تسبيق الشريعة. وهذا الشوط يكون في العبادات مثلا او في الاحوال الشخصية او يحو يقول قد قطعنا شوفا اليس هذا خيرا من فرس الجميع فتقول بلا خير خير من فرس الجميع هيقول وليس هذا يكون طريقا لتطبيق الكل فتقول بلا طريق لتصديق الكل وهو في الحقيقة ضلال في ضلال وبعد عن الحق كل البعد إن الفتنة بترك بعض ما انزل الله الينا فتنة خصيرة وبخمة ولذلك ينبه القرآن عليها بالذات بعد ان قال تحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق نبه وقال ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك هذا بالله التوفيق ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك نعود الى هذه الشبهة شبهة ان تطبيق بعض الاسلام وترك البعض انما يكون امرا لا بأس به كما يزعم الزائمون او يقولون ان ترك بعض احكام الشريعة لظروف او لملابسات او احوال فاضطروا الحكام الى ترك بعض احكام الشريعة وهم اضطرون في ذلك كل هذه شبهات تقوم بها عنصار الحكام الكفرة الظلمة الفسقة من امثال نيابة امن الدولة وغيرها من الذين يحسنون للحكام اعمالهم ومن امثال لذنة العلماء التي اصدرت بيانا في اول 89 وكان في هذه اللجنة الشيخ الشعراوي والطيب النجار والغزالي وهؤلاء زعموا ان الحكام انما هم يحبون الاسلام ويسعون الى تطبيق الشريعة ولولا الظروف غير الملائمة لقاموا بتطبيق الشريعة وهم ينتظرون هذه الظروف التي تلائب تطبيق الشريعة فيسرعون الى تطبيقها هذا كذب افتراء وباطل يزين به علماء السلطة للحكام باطلهم ويحسنون لهم ضلالهم حكام مصر تظهرون الفرصة لتصديق الشريعة اي ضلال اكثر من هذا وان يباطل اشد مما قالوه ان تزيين هذا الامر وبيان ان سحرش نصر تحكم بشريعة الاسلام اكثر من النصف بل حوالي 90% كما يزعم المحجوب وزير الاوقاف في ضلاله وباطله فهو يرى ان ترك الناس يصنون او يذكون هذا تطبيق للشريعة ترك الناس يصومون او يحجون ويزعمون ان بلد الالف مئذنة القاهرة أن فيها الف مئذنة يقولون انهم بذلك طبقوا الشريعة ولم يعد الا اشياء قليلة فاهم فاذا سألتهم عن هذه الاشياء القليلة اللي هي 10% قالوا القوانين المدنية مثل الربا وهل الربا امر سهد وهل التعامل بالربا أمر يسهل على الناس ومخالفة الشريعة في ذلك في أمر الربا هم مخالفون الشريعة في كل شيء لكن لو مشينا معهم بزعمهم وترك الربا أمر تحت العمل بالربا الله تعالى يقول في أمر الربا. فإن لم تفعلوا فأذلوا بحرب من الله ورسوله حرب من الله ورسوله لفعل جريمة من الجرائم أو مخالفة من مخالفات الشريعة حرب من الله ورسوله فأنهم يحاربون الله ورسوله بنظامهم هذا وذا مخالفة أمر من أمور من الامور التي امر الله سبحانه وتعالى لان تترك تترك الربا ولا يفعل ابدا <تصفيق> وترك قليل في الشريعة مثل ترك الكثير بل الشبهة فيها اشد واعظم وافدح فالذين يزينون الحكام ويقولون انهم يطبقون تسعين في المئة من الشريعة اذا سألتهم اي تطبق للشريعة يقول يطرقون الناس يصلون ويذكون يطرقون المساجد يأتيها الناس ويقولون انهم صبقوا من الشريعة تسعين في المئة ويقولون الاحوال الشخصية <تصفيق> وهم حاولوا ان يعبثوا بالاحوال الشخصية وان يوجهوها الوجهة التي كان السادات وامرأته يحاولان توجيه الاحوال الشخصية اليها وهكذا نجد العبث. العبث فيما بقي القليل القليل <تصفيق> الذي يطبق من الشريعة ومع ذلك يقولون يطبق تسعون في المئة حتى ولو كان تسعين في المئة بذعمهم وبكذبهم وبقي عجرة في المئة فلا يكون هناك تطبيق لان ترك القليل مثل ترك الكل ترك القليل من احكام الشريعة مثل ترك الكل الله تعالى يقول واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك لان القرآن للنبن حكيم خبير ممن يعلم هذه الاساليب الملتوية وهذه الشبه التي ستلقى في الطريق لصد الناس عن تطبيق شريعة الاسلام والذي يزين هذا ويحصل انما هم شياطين الانس مثل شيطان الجن ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان صول لهم وعمل لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله تنطيعكم في بعض الامر في بعض الامر قالوا للذين تائه ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر وطاعتهم في بعض الامر طاعه الذين خالفوا ما نزل الله طاعتهم في بعض الامر كطاعتهم في كل الامر خروج عن الشريعة الاسلامية وعن تطبيقها، فموضوع ان الناس يقولوا ان ده يطبق البعض وده كويس وخلينا انا ماشيين وبدل ما يغضب بالحكام وما يطبقوش حاجة واحنا ماشيين على الطريق واللي بيمشي على الطريق بيوصل. <تصفيق> كل هذه اساليب باطلة وشبه باحظة اطلها القرآن بقوله تعالى تحضرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك والمفسرين قالوا ان فرك اقل القليل فرك اقل القليل من الشريعة كفرك الكل سواء بسواء فنجد المفسرين فاب الصعود وابن كثير يقول فإن من فعل ذلك فهو كافر سواء فعل القليل أو الكثير ففعل قليل يعني مخالفة الشريعة في القليل كمخالفتها في الكثير ومخالفتها في الكل فالله سبحانه وتعالى يحذر رسوله ان يتبع اهواءهم وان يحذر يحذر من ان يفتنوه عن بعض ما انزل الله اليه ان الجريمة الشمعاء في تزيين الامر للحكام في ان يتركوا بعض الشريعة وطرق الامور الكبيرة، فها هو ها هي ال ها هو المصري يجعل الزنا مباحاً في الملاهي الليلية. وفي تشجيع الزنا في المسارح والسينمات ونحو ذلك ويدعل لذلك شرطة تحمي هذه المفاتد افيقال بعد ذلك انهم صبقوا 90% بعد ان اداحوا الخمر والزنا والربا وعظائم الامور يجرع علماء السلطة ان يقولوا لقد طبقت الحكومة 90% كل ذلك ليبقوا على كراس الحكم ويشتروا بآيات الله ثمنا قليلا الله تعالى يحذر العلماء من ان يتجاوزوا هذا الامر ويقول لهم ولا تلبسوا الحق بالباطل فتكتموا الحق وأنتم تعلمون وإذ أخذ الله نفاق الذين أوثوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فلبزوه وراه غذرهم فاشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون فلا يلبسن أحد عليك الأمر ولا يبحكن عليك احد ويقول لك ان النظام المصري يطبق كثيرا من الشريعة وان هذا خير وافضل من ان لا يطبق شيئا قل له هذا كلام باطل لا قيمة له فان ترك اي شيء من الشريعة ولو اقل القليل ترك الكل سواء بسواء لان الله تعالى قال لرسوله واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. هذا وبالله التوفيق. ففحكم الجاهلية يبغون. ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. ان اي حكم لا يستند الى الكتاب او الى السنة فهو حكم الجاهلية سواء صدر من فرد او جماعة او مجلس او نحو ذلك ما دام غير مستند الى اية او الى حديث وهكذا يبين الله سبحانه وتعالى ان الذي يترك حكم الاسلام فهو واقع لا محالة في حكم الجاهلية والجاهلية هي حكم البشر للبشر فاذا حكم البشر من عند انفسهم وجاءوا بقوانين او قرارات او لوائح او نظم او مناهج من عند انفسهم فهو حكم الجاهلية حكم البشر للبشر يعتبر جاهلية لانه صادر عن عبودية البشر للبشر فالذي يحكمك من عند نفسه تكون عبدا له تقدسه وتؤلهه. اذ لو لم تكن عبدا له فلماذا تقبل حكمه? لماذا تقبل حكم بشر مثلك? لولا انك عبد له يعاملك معاملة العبد ويسوقك كما يساق العبد، فعبودية البشر للبشر هي التي اوجدت هذا الحكم، حكم الجاهلية، حكم البشر للبشر، والجاهلية ليست زمانا معينا، فنقول. انه كان قبل الاسلام <تصفيق> زمن الجاهلية لا قد يعود تعود الجاهلية <تصفيق> الان اليوم او غدا لان الجاهلية ليست زمانا معينا انما هي وضع من الاوضاع ونظام من الأنظمة اذا اتبعت الجاهلية فالجاهلية تكون قبل الاسلام والجاهلية تكون اليوم حين تركنا الاسلام وتكون غدا حين لا يحكم الاسلام الجاهلية عنظمة ومناهب وطرق بها تعود الجاهلية مرة اخرى حين يترك الاسلام وحين يترك حكمه والله تعالى يبين لفظ الجاهلية في الامور الضخمة في كتابه يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى ويقول دم شأنه إذ الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ويقوم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية فلفظ الجاهلية يأتي في الأمور الكبيرة الضخمة في الفساد فحين تبرج النساء ويتركنا بيوتهن يعودنا إلى نظام الجاهلية الاولى ونحن اليوم في جاهلية حيث تركتتيه من النساء بيوتهن وتبرج تبرج الجاهلية الأولى. وحين تكون الحمية والعصبية لغير الدين تكون عصبية الجاهلية وحمية الجاهلية الحمية حمية الجاهلية وحينما يكون الظن بالله غير الحق تكون ظن الجاهلية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية فالعودة الى الجاهلية في التبرج وفي الحمية وفي العصبية وفي ظن غير الحق بالله وفي حكم البشر للبشر كل ذلك عودة الى الجاهلية والقرآن يسأل سؤال الانكار والتوبيخ أفحكم الجاهلية يبغون، يبغون ويقصدون ويطلبون حكم الجاهلية. كيف يكون ذلك؟ <تصفيق> نعم، حينما تركوا حكم الله وقعوا في حكم الجاهلية. لأنه إما حكم الله وإما حكم الجاهلية. إما إيمان وإما كفر. إما إسلام وإما جاهلية إما شرع الله وإما شرائع الهوى <تصفيق> لا يكون غير ذلك ثم يأتي استفهام مقرر مبين أنه لا حكم أحسن من حكم الله عز وجل ولا يفهم ذلك إلا الذين يوقنون أصحاب اليقين والعقل والفهم والايمان الصادق ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ليس هناك من هو احسن حكما من حكم الله عز وجل لان حكم الله يراعى فيه مصالح البشر وما ينفعهم ويجنبهم ما يضرهم لان الذي شرع لهم ربهم الاعلى رب البشر جميعا الذي كل حكمه حق وعدل لكن حين يسرع البشر يكون الانحياذ ويكون الميل مع الهوى اما حين يحكم الله عز وجل فهو الحكم العدل وحكمه الحق المبني على العد ومن احكم من الله حكما لقوم يوقنون ايتت كيف الانسان ان يقول ان انه يعلم بمصالح البشر اكثر من علم رب البشر ايتت كيف الانسان ان يقول انه عارف وعالم بما يدفع الضرر عن الناس اكثر من اله الناس هيستطيع احد هيستطيع احد ان يقول انه يعلم ما ينفع الناس وما يبعد عنهم الضرر اكثر من خارق الناس ها يستطيع انسان ان يقول ذلك ها يستطيع ان يقول ان الله كان لا يعلم الظروف والملابسات التي تطرأ على الناس وحوال الناس اليوم وما يناسب العصر هل يستطيع انسان ان يقول ذلك ان الذي يقوله فقد كفر بالله عز وجل حيث يدعي العلم بمصالح الناس اكثر من الله فحيث يدعي انه يعلم بمنابتات العصر وظروف الناس واحوالهم اكثر من الله عز وجل يقول قد كفر بالله واذا كان حاكما فهو الكافر الظالم الفاسق فإذا كان محكوما ورضي بحكم الجاهلية فهو ليس بمؤمن ولا يكون مؤمنا أبدا وهو يقبل حكم الجاهلية ويرضى عن حكم الجاهلية أو على الأقل يسكت ويصمت صمت القبور كما هو حالنا اليوم لاننا لا نتحرك ولا نغضب ولا نغار لترك الحكام لحكم الله عز وجل بل موقفنا موقف سلبي فان الامر لا يهمنا ولا يعنينا ان الذين يفعلون ذلك ما اولئك بالمؤمنين ما هم بالمؤمنين ابدا فالقرآن ينسي عنهم الإيمان لأنهم فرضوا وقبلوا بل وانتزموا حكم الجاهلية ولم يعودوا يفكرون في حكم الله عز وجل ومن أحفن من الله حكما لقوم يوقنون هذا وبالله التوفيق أفحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون في بيان هذه الاية ترى المفسرين تتحدثون عن كفر من انكر شرع الله وحكم بغيره فنرى الامام ابن كثير وهو يبين هذه الآية يقول ينكر تعالى على من حكم لحكم الجاهلية ومن ترك شرع الله عز وجل في, في سبيل شرائع اخرى وضرب مثلا بذاب الياتق الذي كان يحكم به التفار حيث جمعوا من بعض شريعة الاسلام وبعض الشرائع الاخرى من الثورات والانجيد وبعض مناهج لهم واتجاهات جمعوا كل ذلك في كتاب يقال له الياسق وحكموا به <تصفيق> فمن فعل ذلك فقد كفر حيث بدل شرع الله وغيره سواء كان ذلك قليلا او كثيرا. فيارى كثير ان الذي يفعل ذلك فهو كافر. الذي يفعل ذلك من الحكام فهو كافر. والذي يقبل ذلك من المحكومين فهو ايضا كافر. وليس بمؤمن هكذا يرى المفسرون ذلك الامر ويبينونه كما يبين غيره من المفسرين يقولون يجوز ان يترك شرع الله لشرع الجاهلية حكم الجاهلية ثم يكون مؤمنا بعد ذلك كيف يتعاون اي انسان يتعاون القاضي او يتعاون اي واحد في منصبه مع ذلك الحكم ثم يكون مؤمنا ان هذا كما يقول شيخ احمد محمد شاكر كفر بواح واضح ووضوح الشمس لا يحتاج الى بيان الى تأويل هؤلاء المفسرون الذين يكسرون الحكام لانهم يبغون حكم الجاهلية و يكفرون المحكومين لانهم لم يلتزموا بحكم الله وقبلوا هذه الاحكام الباطلة وعارضوا بها <تصفيق> ويذكر الشنقيطي ايضا ممن كتب في تفسير ايات الاحكام انما من ترك